وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بثاطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوف ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما